تفعيل المدد من الدستور? ده مطلب من نوكم انتم قبل ما يكون مطلب من الحكومة. ده مطلب من ان احنا الشعب كان قدامه البنوك الاسلامية والبنوك الربوية ومعكم الشعب اختار البنوك الربوية. يبقى مين اللي يفعل المدد من الدستور? احنا ولا الحكومة? الشعب يا اخواني كان القراء الاستلائي القضاء الحكومي ليحكم بشرع الله في الموارئين. كله ما عدا يمكن مدد على اختلاف. ومع ذلك القرى مليانه ظلم في الموارئين. انا عايز اقول لكم ان اللي مطلوب يفعال الماده الثانية في الدستور هو انتم هو احنا الوقت لو كل الشعب ملتحي وجه اباما يحكم مصر اباما يلتحي لو كل الشعب عايز الاسلام وجه اي حد يحكم مصر هيقول الاسلام لو كل الشعب عايز دين اي حد هيجي هيقول الدين